بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ما فجورها وتقواها قد أفلح من ذكاها وقد خاب من ذكاها كذب ثمود بضغواها ابن انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقبوها فذمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها, فسواها ولا يخاف عقباها